السابع و الأول يبدأ حالا وهذا هو ج ه حالا الشريط الثاني من الكتاب ا ل يبدأ من السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أ و رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أ ح د حتى ي ق و ل إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين على والدليل قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإنه مِنْهُمْ فَإِنَّهُ إِنَّ التاسع ل لَا يهدي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ل ه يَهْدِي ا من اعتقد أ ن بعض الناس يسعه الخروج عن ش ر ي ع ة محمد كما وسع الخروج عن ش ر ي ع ة موسى عليه السلام فهو كافر العاشر ا ل إ ع ر ا ض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ّ ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إ ل ا المكره وكلها من أ ع ظ م ما يكون خطرا و أ ك ث ر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أ ن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه معنى محمد رسول الله. ولو عرفوا أن, معنى أشهد أن محمد رسول ولو الله الله طاعته فيما أشهد أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا ب ا ل أ ه و ا ء والبدع و ت أ م ل و ا قول الله تعالى وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وقوله في الحديث الشريف عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ع ب و ا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة رواه أ ب و داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح لعلموا ان كثيرا من صلواتهم و أ د ع ي ت ه م و أ ذ ك ا ر ه م و أ ح ز ا ب ه م مما ب ت د ع ه بعض الفقهاء الجامدين أ و المتصوف المبطلين أ ن ه ا من ا ل ب د ع والضلالات التي ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ومثل الذكر بلسم ا ا المفرد الله الله أ و ياهو ياهو ومثل ح ل ق المريدين ا ج ت م ا ع ه م في حلقات الذين يزعمون أ ن ه م يذكرون الله بمثل هذه ا ل أ ذ ك ا ر المخترع ة و ك ص ل ا ت الرغائب ومثل حزب البحر و أ م ث ا ل ه في الهامش ا ل ب د ع ة ل غ ة ا ل أ م ر المحدث الذي لم يسبق له نظير ل أ ن م ا د ة بدع للاختراع وعرف علماء الفقه والحديث ا ل ب د ع ة ب ت ع ا ر ف أ ح س ن ه ا و أ و ض ح ه ا ا ل أ م ر المحدث بعد الرسول بقصد التقرب إ ل ى الله فبقصد التقرب خرجت ا ل ب د ع ة ا ل د ن ي و ي ة كاحداث البارود و ا ل ق ه و ة والمناخل والسيارات والطائرات وما أ ش ب ه ذلك وتقسيم بعض العلماء ا ل ب د ع ة إ ل ى ح س ن ة و ق ب ي ح ة تقسيم باطل لا مستند له من الشرع والتقسيم الصحيح أ ن ه ا قسمان د ي ن ي ة و د ن ي و ي ة وقد عرفتهما مما سبق وليس لتقسيمهم إ ل ى ح س ن ة و ق ب ي ح ة أ ص ل وهو ينافي ا ل ق ر آ ن والحديث و إ ل ي ك البيان على وجه الاختصار أولا أ م ا ا ل ق ر آ ن فقد قال الله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم ف م ن ت ق ل الرسول من الدنيا إ ل ا والدين كامل لا يحتاج إ ل ى ا ل ز ي ا د ة ونضيف إ ل ى ذلك أ ن التشريع من حق رب العالمين وليس من حق البشر ولئن جازت ا ل ز ي ا د ة في الدين جاز النقص ولا قائل بذلك بدين المسلمين إ ن جاز زيد فجاز النقص أ ي ض ا أ ن يكون كفى ذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إ ل ا الجاهلون ثانيا و أ م ا الحديث ففي الصحيح إ ي ا ك م ا ل م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة ولفظ كل للعموم ولا يخرج فرد من ا ل أ ف ر ا د المبتدعه الا بمخصص فاين المخصص هنا حتى يقال هذه ب د ع ة ح س ن ة وخرجت من حيز العموم ف إ ن كان المخصص حديث ما ر آ ه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فالجواب أ و ل ا أ ن هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود وثانيا إ ن أل المسلمون إ ن كان للاستغراق أ ي كل المسلمين ف إ ج م ا ع و ا ل إ ج م ا ع ح ج ة ولا كلام فيه و إ ن كان للجنس فيستحسن, فيستحسن بعض المسلمين هذا ا ل أ م ر ويستقبحه البعض ا ل آ خ ر كما هو الواقع في أ ك ث ر البدع وعليه فقد سقط الاحتجاج بهذا ا ل أ ث ر انتهى الهامش وكصلاة الرغائب الهامش البدع وأقبحها الهامش من أشنع في ب د ع ة ص ل ا ة الظهر بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ب ح ج ة أ ن العدد ناقص عن ا ل أ ر ب ع ي ن أ و أ ن ا ل م أ م و ن ي ن لا يحسنون ا ل ق ر ا ء ة ف إ ن هذه ا ل ب د ع ة الضاله تجر إ ل ى الكفر إ ن يعتقد أ ن ص ل ا ة الظهر بعد ا ل ج م ع ة فرض و إ ل ى ا ل ب د ع ة والضلال ل الهامش إن يعتقد أنها سنة انتهى يعتقد و ث حزب البحر و أ م ث ا ل ه وابتهالات وصلوات و م ن ا ج ا ت و إ ن ش ا ذ قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنائر قبل الفجر وفي ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ويومها وبعض صيغ صلوات على الرسول لم ترد ا ل س ن ة بها مثل قولهم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله ص ل ا ة د ا ئ م ة بدوام ملك الله وكقولهم اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ل أ ن ا ل ص ل ا ة على الرسول من أ ج ل القربات كيف لا وقد أ م ر ن ا الله بها في كتابه المجيد بقوله إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما والصيغ ا ل و ا ر د ة في ا ل ص ل ا ة على الرسول م د و ن ة في كتب ا ل س ن ة لا ح ا ج ة إ ل ى الاختراع والابتداء في صيغها ل أ ن ا ل ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة م ب ن ي ة على التوقيف من صيغ ا ل ص ل ا ة على الرسول ومن الصيغ ا ل و ا ل د ة ل ل ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن ابن نمير عن روح ابن ع ب ا د ة وعبد الله بن نافع الصائغ أ ن ه م قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد و أ ز و ا ج ه وذريته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد و أ ز و ا ج ه وذريته كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وكما رواه البخاري عن أ ب ي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه فكيف ا ل ص ل ا ة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد و آ ل محمد كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م ش ب ه ة ل ل ق ب و ر ي ي ن و ر د ه ا وإنما قلنا يجب على المسلم أن يميز بين توحيد و قلنا أن بين المسلم يميز ا على ل ل يجب أ ه ي ة وتوحيد الربوبية ل أ ن الموحد ة إ ذ ا أ ن ك ر عليهم ما ي أ ت و ن من أ ف ا ن ي ن العبادات و أ ن و ا ع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إ ن عملكم هذا شرك غضبوا وقالوا كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و أ ن الله هو الخالق الرازق ا ل م ح ي المميت وبيده النفع والضر و إ ل ي ه المرجع والمصير و غ ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ن ا نجعل هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء أ و الصلحاء شفعاء يشفعون لنا عند الله ل أ ن ن ا ملطخون ب أ ن ج ا س الذنوب ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أ ن يغفر ذنوبنا أ و يقضي حاجتنا أ و يدفع ضرنا فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله لما نعلم ما لهم من الجاه و ا ل م ن ز ل ة ب م ث ا ب ة الوزير عند الملك حيث إ ن أ ف ر ا د الرعيه لا يستطيعون أ ن يصلوا إ ل ى الملك إ ذ ا حل بهم ظلم أ و ك ا ر ث ة فيتوسلون بالوزير أ و المقرب ليشفع لهم عند الملك أ و السلطان أ و الوزير ليقضي الملك حوائجهم أ و يدفع عنهم الظلم فنقول, له فنقول لهؤلاء الجهلاء في الجواب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 وقال الله في آ ي ة أ خ ر ى إ خ ب ا ر ا عنهم أ ل ا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله ز ل ف ا فاعتقاد أ و ل ئ ك المشركين بأن الله, خالق بان الله خالقهم ورازقهم إ ل ى آ خ ر ه لم ينفعهم ولم يحقن دماءهم ل أ ن ه م عبدوا ا ل أ ص ن ا م ليقربوهم إ ل ى الله وليشفعوا لهم لم يعبدوها ل أ ن ه ا خ ا ل ق ة و ر ا ز ق ة و م د ب ر ة ل ل أ م و ر ولا يخفى هذا على أ ح د ق ر أ ا ل ق ر آ ن وتدبره تشبيه الخالق بالمخلوق وثانيا إ ن هؤلاء الجهلاء قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري قد شبهوا رب العالمين بالسلطان العالمين ا ل ل م خ ق من م ء الله بالمخلوق وتوسلوا اليه بالشفعاء و ا ل أ ن د ا د فجمعوا بين الشرك والتشبيه ولم يعلموا انه لا يقاس ا ل إ ل ه بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك وبيان ذلك على وجه الاختصار ذلك على أ ن الملك البشري ة قد لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير أ و يعلم أ ن الظلم الواقع من أ ح د أ ب ن ا ئ ه أ و عشيرته ممن يجاملهم ولا يريد أ ن يجرح عواطفهم أ و أ ن الظلم صدر منه على ذلك ف أ ن ا يقاس الخالق بالمخلوق فهل الله لا يعلم بالظلم الواقع على هذا العبد أ و لا يعلم بحاجته أ و بالضر الذي ن س ه وهو القائل يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي ا ل ص ط و ر وهل الله يصدر منه الظلم ل أ ح د أ و له أ ق ر ب ا ء ينزلون, ينزلون ظلمهم ب أ ح د من العباد وهل لله وزير أ و معين أ و ظهير حتى يتوسل إ ل ي ه العباد لا ي ش ف ع عند لهم ل ل ذلك ل ه ا و ز ي ر أو ا ل الظهير م م فما ي أو أ ف س د ه ذ ا القياس و أ خ بين ث ه أجهل هؤلاء وأكفرهم بالله وما واسطة لا ب الخالق والمخلوق إ ل ا في تبليغ الشرائع و أ ي ح ا ج ة إ ل ى و ا س ط ة و الله يقول و نحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد و يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان والواسطه للتبليغ هم الرسل عليهم الصلاه والسلام اما الواسطه في رفع ضر او جلب نفع فتلك عقيده المشركين كيف تكون واسطه بين العبد وربه وقد قال الله تعالى وقال ربكم د ع و ن ي استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولم يقل الله أ د ع و اوليائي أ و أ د ع و انبيائي أ و استغيثوا ب أ ح ب ا ئ ي وصالحين من عبادي بل قال أ د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم وقال و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إلى دعان ف ل ي س ت ج ي ب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي الحديث الشريف من لم ي س أ ل الله يغضب عليه كما ورد في الحديث ادعوا الله و أ ن ت م م و ق ن ي ن ب ا ل إ ج ا ب ة ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا ا ل أ ن ب ي ا ء حتى يطلبوا من الله لكم أ و توسلوا ب ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين عدم ثبوت التوسل عن النبي و أ ص ح ا ب ه ولذا لم يثبت التوسل عن ا ل أ ن ب ي ا ء بعضهم ببعض كما لم يثبت التوسل عن ا ل ص ح ا ب ة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن التابعين ولا عن ا ل أ ئ م ة المعتبرين التوسل قسمان مشروع وممنوع اما المشروع فهو قسمان ايضا القسم الاول هو التوسل بالايمان بالله وبرسوله وبالاعمال ا ل ص ا ل ح ة ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء سواء كان في ح ي ا ة الرسول او بعد موته القسم الثاني من المشروع التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا ب أ ن ي أ ت ي السائل ف ي س أ ل الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يطلب له من الله العافيه ة كما طلب الأعربي من الأعرابي طلب الرسول ل أن يستسقي م وكما طلب الأعمى من الأعمى الهامش لم الأعمى عثمان الرسول أن يدعو وهو طلب له برد بصره بن أن إن حنيف حديث、الأعمى. في لم يصح حديث الأعمى وهو حديث صح قال في ص ي ا ن ة ا ل إ ن س ا ن هو غير ثابت ل أ ن في سنده أ ب ا جعفر الرازي وهو سيء الحفظ يهم كثيرا فلا يحتج بما ي ن ف ر د به انتهى وعلى فرض صحته ف إ ن ه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لأن في الحديث رجلا النبي فقال أن أتى عن عثمان بن حنيف في ضريرا أتى النبي فقال يا نبي الله أ د ع و الله أ ن يعافيني قال إ ن شئت أ خ ر ت ذلك فهو خير ل آ خ ر ت ك و إ ن شئت دعوت لك قال لا بل أ د ع و الله لي ف أ م ر ه أ ن ي ت و ض أ و أ ن يصلي ركعتين و أ ن يدعو بالدعاء المذكور في الحديث فالحديث نص في التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم والتوسل الرسول وغيره وليس بدعاء الحياة جائز لا خلاف فيه وليس في هذا الحديث في فيه في أ س أ ل ك بحق محمد أ و بجاه محمد حتى يصح استدلالهم وكما طلبت ا ن ت ه ى ا ل ه ا وكما ا م ش طلبت ل ج ا ر ي ة السوداء التي كانت تصرع أ ن يعافيها الله فخيرها الرسول بين الصبر وبين أ ن يدعو لها فاختارت الصبر و س أ ل ت أ ن يدعو الله الا تتكشف عندما ي أ ت ي ه ا الصرع وهذا التوسل الذي هو بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أ ن ي أ ت ي قبر رسول الله و ي س أ ل ه ح ا ج ة أ و غفران ذنب أ و كشف ضر والدليل على ذلك أ ن في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب انقطع المطر و أ ر ا د عمر أ ن ي س ت س ق ي وطلب من العباس بن عبد المطلب أ ن يدعو لهم بالاستسقاء فقال اللهم إ ن ا كنا إ ذ ا أ ج د ب ن ا نتوسل إ ل ي ك بنبينا فتسقينا و إ ن ا نتوسل إ ل ي ك بعم نبينا ثم قال قم يا عباس فادع و الله لنا رواه البخاري فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لما عدلت ا ل ص ح ا ب ة عن الرسول إ ل ى العباس بن عبد المطلب وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى إ ل ا من أ ع م ا ه التعصب والعناد وسلك سبيل أ ه ل الضلال والفساد و ل ز ي ا د ة ا ل إ ي ض ا ح والبيان نورد لكم بعض أ د ع ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فهذا أ ب و ن ا ادم لما اقترف ا ل خ ط ي ئ ة قال ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلم يتوسل أ ب و ن ا ادم بمحمد كما زعم الزعيمون و أ و ر د و ه حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آ د م ا ل خ ط ي ئ ة قال يا رب أ س أ ل ك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آ د م وكيف عرفت محمدا ولم أ خ ل ق ه قال يا رب ل أ ن ك لما خلقتني بيدك ونفخت فيا من روحك رفعت ر أ س ي ف ر أ ي ت على قوائم العرش مكتوبا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله فعلمت أ ن ك لم تضف إ ل ى اسمك إ ل ا أ ح ب الخلق إ ل ي ك فقال الله صدقت يا آ د م إ ن ه لاحب الخلق إ ل ي ا د ع ن ي بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك رواه الحاكم في مستدركه وقد أ ج ا ب أ ه ل العلم أ ن الحاكم متساهل في تصحيح ا ل أ ح ا د ي ث حتى اتهمه بعضهم بسوء ا ل ع ق ي د ة فقد قال الذهبي في تعليقه على المستدرك في خصوص هذا الحديث إ ن ه حديث موضوع فلا ح ج ة في موضوع بل ولا في ضعيف أ د ئ ي ة الرسل و إ ذ سمعتم دعاء آ د م عليه السلام فاسمعوا دعاء نوح كما أ خ ب ر الله عنه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا ت ب ا ر ع وقال الله عن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ب مخبرا وقال و الله عن أ ي وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وعن يونس لما التقمه الحوت وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أ ن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعن زكريا وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى و أ ص ل ح ن ا له زوجه وعن يوسف عليه السلام قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توثني وألحقني عليه آتيتني من من أنت الدنيا بالصالحين الأحاديث في السلام مسلما فاطر الملك رب قد و أ د ع ي ة الرسول صلى الله عليه وسلم ك ث ي ر ة م ب ث و ث ة في كتب ا ل س ن ة وفي كتب ا ل أ ذ ك ا ر ومنها اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ع ا ف ي ة في ديني ودنياي و أ ه ل ي ومالي وبدني إ ل ى آ خ ر الدعاء ومنها دعاء سيد الاستغفار المشهور ومنها دعاء اللهم إ ن ا ندعوك كما أ م ر ت ن ا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أ ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا ب أ س م ا ئ ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقوتنا ما أ ح ي ي ت ن ا واجعله الوارث منا إ ل ى آ خ ر ه فهل يستطيع أ ح د من هؤلاء أ ن ي أ ت ي بحرف من ا ل ق ر آ ن أ و من ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة على م ش ر و ع ي ة التوسل بالصالحين أ و ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين فضلا عن ا ل ا س ت غ ا ث ة بالرسول أ و بغيره ف إ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة بغير الله شرك لا ريب فيه و أ م ا التوسل فهو ب د ع ة لا كفر ة فتوسل بعفته توسل والديه والثاني والذين الزنا أحدهم من ببر بعد أ ن جلس من ا ل م ر أ ة مجلس الرجال من النساء والثالث توسل ب ت ن م ي ة أ ج ر ا ل أ ج ي ر بعد أ ن ذهب وترك أ ج ر ت ه ثم رجع بعد م د ة ط و ي ل ة وطلب أ ج ر ت ه فردها عليه ف إ ذ ا هي مال كثير احتجاجهم بايه ي ا أ ن ا ل و س ي ل ة هنا معناها التقرب إ ل ى الله ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة أ و ب أ س م ا ئ ه وصفاته كما بينا في التوسل المشروع لا كما يقول المبتدعون أ ن نجعل ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين شفعاء ووسطاء ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها ويفسرون الآية بها أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول وسلم ونحن الآية عليه الشفاعة الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسأله إنها من أن بها بها ثابتة لأن اثبات ل ل ه منحه إياها قد إ ا ل ش ف ا ع ة للرسول فالجواب لا ريب أ ن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات م ت ع د د ة أ ع ظ م ه ا ا ل ش ف ا ع ة العظمى يوم ا ل ق ي ا م ة ل إ ر ا ح ة الناس من عناء الموقف العظيم وهذه ا ل ش ف ا ع ة م خ ص و ص ة برسول الله صلى الله عليه وسلم وله ش ف ا ع ة أ خ ر ى في إ خ ر ا ج بعض من دخل النار من الموحدين و أ خ ر ى في رفع درجات المؤمنين في ا ل ج ن ة ولكن اعتقادنا بثبوت ا ل ش ف ا ع ة له لا يسوغ للمسلم اتكالا على هذه ا ل ش ف ا ع ة أ ن ي س أ ل رسول الله في الدنيا شفاعته أ و غفران ذنوبه ك أ ن يقول يا محمد اشفع لي يا محمد اغفر لي ذنبي أ د ر ك ن ي أ س ت ج ي ر بك ممن ظلمني أ و أ س أ ل ك يا محمد ا ل ش ف ا ع ة ف إ ن ذلك كله لا يجوز بل يقول اللهم ارزقني ش ف ا ع ة محمد اللهم شفع في محمدا أ و يقول اللهم لا تحرمني من ش ف ا ع ة محمد ف إ ذ ا لم يجز و ل ل إ ن س ا ن أ ن يقول مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي أ و أ غ ث ن ي أ و استجير بك ف أ و ل ى أ ن لا يجوز بغيره من ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين ولا يغتر بقول بعض الشعراء يا أ ك ر م الخلق ما لي من أ ل و د به سواك عند حلول الحادث العمني ف إ ن هذا الكلام شرق وضلال ولكن الله أ ع ل م بقائله هل مات على هذا أ و تاب يقول ما لي من أ ل و د به ونقول له لذ ب ا ل إ ل ه ولا تلذ بسواه من لاذ بالملك الجليل كفاه ح ج ج المبتدعه في جواز التوسل و ا ل ا س ت غ ا ث ة وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره كما كثر في كلام ا ل م ت أ خ ر ي ن من التوسلات والاستغاثات وتجويزهم لهما بشبه و ا ه ي ة ليس عليها ش ب ه ة الصواب فضلا عن ا ل ح ج ة والدليل أ و ل ا مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آ د م السابق ذكره ثانيا وبحديث اللهم إ ن ي أ س أ ل ك بحق السائلين عليك وبحق نمشاي هذا ثالثا وبحديث ف ا ط م ة بنت أ س د الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أ ن س بن مالك قال لما ماتت ف ا ط م ة بنت أ س د بن هاشم أ م علي بن أ ب ي طالب وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند ر أ س ه ا وقال رحمك الله يا أ م ي بعد أ م ي إ ل ى أ ن قال لما أ د خ ل ه ا في اللحد اغفر ل أ م ي ف ا ط م ة بنت أ س د ووسع لها مدخلها بحق نبيك و ا ل أ ن ب ي ا ء الذين من قبلي ف إ ن ك أ ر ح م الراحمين رابعا ومثل احتجاجهم على جواز ا ل ا س ت غ ا ث ة بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه خامسا وبقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم أنهم أنفسهم لهم وبقوله ولو سادسا وبمثل قولهم لا فرق بين ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت ف إ ذ ا جاز التوسل بالنبي حيا جاز به ميتا ل أ ن ه حي في قبره وهكذا سائر ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء أ ع ل ى مقاما من الشهداء والشهداء قد قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل احياء عند ربهم يرزقون سابعا وبما يروونه من حديث إ ذ أ ع ي ت ك م ا ل أ م و ر فعليكم ب أ ه ل القبور ثامنا وحديث توسلوا بجاه ف إ ن جاه عند الله عظيم إ ل ى غير ذلك من الاحتجاجات ا ل و ه ي ة ا ل س م ج ة ا ل ب ا ر د ة التي تستوجب الضحك عليهم والرثاء لحالهم انتهى الوجه الأول.